إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولا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 يُدَارُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يُمْهُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ الْوِرْدَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقفى عذاب الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولم كره المدرمون إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ وَشِكُمُ وَثَأَمَنَتْ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَايِمَا الْيُفْهِرَكُ بِهِ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 ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لخيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأدبار وما يوليهم يومئذ دبره إلا متحزفاً في تزال أو متحيزاً إلى فئتين فخذبا بغضب من الله فخذبا بغضب من الله ومهؤه جهنم وبيت المصير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 إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُنْيَأَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 تَكُ اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانَهُ وَيُنَكِّسَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُوَفِّرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَّلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْنَا قُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَافِرُ الْأَوَلِيْنَ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 فسيفقونها ثم ما تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم ما يحشون ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 نعمة المولى ونعمة النصير، واعلم أنما غنتم من شيء فإن لله قوم سهل والرسول ولذ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذْ تَلْقَؤُونَ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأفيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بدنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَبِذِي لِيَهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْتَسَبَ مَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَيَعِدُهُمْ مَا اسْتَقَامُوا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَالَّذِي يَعْدُوكُمْ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَدَّكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ كِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنشَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن من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 ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَلُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلٍ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَادُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي ثَبِيتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَّلُوا نَصَرُوا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 وَإِنِّي أَسْتَوَى صَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى فَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِتَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ